الوحدة الثانية الأسرة الدرس الثامن المفردات انظر واستمع وأعد صورة أسرة والد والدة جد جدة ابن ابنة عم عمة أولاد شجرة مسجد مصلى غرفة أذان الفجر القرآن معطف نظارة حمام يتوضأ يقرأ يصلي معلمة التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب أولاً والدة ثانياً مسجد ثالثا ابن رابعا نظارة خامسا يصلي سادسا جد التدريب الثاني أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها يصلي غرفة معلمة شجرة الوحدة الثانية الأسرة الدرس الثامن مفردات إضافية انظر واستمع وأعد ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة